ومذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصالهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحالة ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقالعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام من حسوم فترى القوم فيها صرعا فترى القوم فيها صرع كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية؟